بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان والعاديات ضبحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا سوين بأسباني تودر كذا پرمين انتون پرميك وسوين بآقر هالجرسين لان لبرد بنالي سميان وسوين بأسباني با هي رجبران لبانيان فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا كبوتا بوتوز هالدستين وبوتا بوتوزا وخويا اندكن بنا وراستي كوملي دجمندا إن الإنسان لرب براستي إنسان بو پر وردگارنا سفاسا على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد وبيغمان خويل سرأمنا سفاسيا شايتا وبراستي إنسان بو مال الدنيا زور بجيرا أفلا يعلموا إذا بعثوا ما في القبور وحصي لما في الصدور أي انا نذانك كمردين اغركن زندوكرنوا واشكراب هرتي رازنا ودلانا ان ربه بهم يوم اذل خبير بیگمان پروردگار یان ڕۆژەدا راجدا بەکردەوەیان.